دين سر ترجى موجي النموسي الشيخ محمد خليل هراس أمعال ما هو العلامة السلفي المحقق محمد خليل هراس من محافظة الغربية بجمهورية مصر يا مصر العربية يعني if you think the people of Egypt are also closest to Egypt, participar of their country andc Reading in Egypt, nothing to Photoshop of Egypt, to Soviet and to the became central كلية اصول الدين شاهدي دكتوراي هنا للتوحيد لتوحيدو منطق و الازهر وكو استاذيك لكل اصول الدين لجامعي أزهر إيشي كدوا دواير رشوتا ولاتي السعوديه لبي درس لجامعي الامام محمد بن سعود الاسلامي لرياض جاري كي ترسلها مكة الجامعي أم القرى كليه شريعة هتقول ليش شريعة هو ليش شريعة لا بشي عقيدة لا دراسات عليا لا كلية ولا جامعي أم القرى كاتي خوي جامعي أم القرى في وتراء كليه الشريعة قال لي بيه دلسي وتراء ده أي مصر في مصر و أبو نائب رئيس العام لجماعة أنصار السنة النبوية. فصالي نوصدو بستوشش جمعية الغزبون جمعية أنصار السنة المحمدية. دو صالفش دو زبوني حزب إخوان المسلمين جمعة الإخوان المسلمين. أمان لصالي نوصدو بستوشش يعني دو صالش جمعيتهم بيشكلوها أم جمعية جمعيتهم حزبي نبوا وتايش ترش آثار دعوى سلفية حل مصراحيها هي مشايخ علم ومنهج سلفية وآثار أم جمعية كمحمد محمد حامد الفقير والراس ومجموعة كثير العلماء ولا طرب علم هبنا أم جمعية إيش نشري تراثي سلفية نشت بالسلف يعني أوانى ألين حسن بناء وحسن وس... بناء وسيد قطب وكيا وكيا ومن رؤوس الإخوان معذور علم نبوة علماء نبوه شال زين لما نجي هالسلف نبوة لما نجي سلف نبوة غلطان راس معه وجهه حسن بناء كشوتة إسكندرية بنية دعوة سلفية قائمة أن جل كتب كان يخرج من سترتي دعوتنا صوفية سلفية ب و اینا خویلی اصلا چی بود جنن مکی بخوی نوا صوفی کی شدی لی بود و اوراد و اذکار احتفال بالموالد و اوساناین های استغاثاتی های و دعواتی های مناجاتی صوفیانی های بود ولی مجبوره و یک منهج سیاسی لقاب بود کودنایی خالق بود حزبی بود جماعتی چه تأزیم داری بیت اثري جمعي انصاصنا المحمديه ودعوه الشيخ شاكر احمد محمد شاكر وامانه هي انجاب الزانيتيه زانيتي غير دعوي الصوفيه كد سقطت بالدعوه في اج السلفيه تجاه الدعوه لاي صوفيه سقطت به بي. جمع بينهما طالما جمع بين النقيضين جمع بين النقيضين تا ايش صحنا بونهم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 لأز سالى 2009 حتى وسَمْفِش وفاةِ صاد. دكتور عبد الفتاح سلاما الدعوة الإسلامية في كنوا في محافظة الغربية وكان أول رئيس لها. بوتي كم رئيسي جماعة الدعوة الإسلامية من أمام أقلق أم من يعني نا ان يكون هناك جميع من نا يجب ان يكون هناك جميع من الناس يجب ان يكون هناك جميع من الناس يجب ان حتى هناك لو من مناهضات سياسية نبو. نبوة حزبية تعصب ورثانا نبوة ونشر نشط راثي أهل سنان تحوطه لصالي 1975 كمزيج 60 عاما كعمري ويا بنجمنا بنجمنا ب 25 ب 75 مرتوا أم كان رحمه الله سلفياً معتقد شديداً في الحق قوي الحجة والبيان أفنى حياتهم في التعليم والتأليف ونشر السنة وعقيدة أهل السنة والجماعة له مؤلفات عدة منها لذلك كتابه هي, هي إذا تحقيق كتاب المغني في ذلك ابن تحقيق تعليق توحيدي بن في كتاب التوحيد ابن خزيمه وارواح تحقيق تعليق الأموال في كتاب الأموال في ذيول قيمه لأبي عبيد القاسم السلام وارواح تحقيق الخصائص الكبرى كد وهي السيوطي ونقد شذوا فاكتب برشتها تحقيق ونقد وارواح تحقيق تعليق لسرا السير النبوي بن هشام هيا وارواح شرح قصيد النوني كد لدو مجلده فصيدة نونية قدو مجلدة هلوها اكتب كدانا وابن تيمية ونقضه لمسالك المتكلمين في مسائل الالهيات وهلوها شرح يعقيدة واصلية كدواء ام كتبك لبلد اسمانه استشينا وشرح حقا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فلما كانت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أجمع ما كتب في عقيدة أهل سنة والجماعة لبل وكتب عقيدة واسطية شيخ سامن تيمية كتبك إذا لو كتب جامعة، نعلي أجمع ما كتب، من أجمعه من أكثجنسية لبعان الجنس، يعني إذا لو كتبانيك جامعة، ما يتواء، فلما كانت العقدة واصية أجمع ما كتب جامعة ترين، نعم، لا لو كتبانيك جامعة، من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة، عمل لاك مع اختصار. في اللفظه دي يعني ل... يعني مطوليه ودقه في العباره او يعني حشوي حشو زياده وفي تعابير وتكرار واونيه غريبه وكانت تحتاج في كثير من مواضيعها الى شرح يجل غوامضها في سيلس زور شنو هي فيس بهاي شرح كده يعني يجل يعني يكشف غوامض اي غوامض يا اخي غوامض يعني بو شيء لري لدينا مذاهب ان يكون هناك افراد ان يكون عبارة افراد ان يكون هناك افراد ان يكون هناك افراد ان يكون هناك افراد ان يكون هناك افراد ان يكون هناك افراد ان يكون هناك ورد ان ورد هناك افراد ان يكون ويزيح افراد عن مكنون هناك افراد تجلي وكشفه بياني غامضه كان يذكر هم فردلسر, فردلسر اوشت الشاره ودروب أو جوهرانه يذكر كفردلسر عبيب. ويزيح يعني ويزيل الستار الغطاء عن مكنون مكنون اوشتيك لناه شركه لاكو الشابه شركه وريقه البيت ويكون مع ذلك شرحا بعيدا لقال او يا اماهناك شرحك بيت كاتشيبيت بعيدا عن الاسهاب والتطويل كلمه اسهاب وإطالة اطاله دون مصطلح لعلم بديع لبلاغة بلاغه اخيو ذريت الاسهاب والاطاله يا الاسهاب والاطناب الاسهاب والاطناب اطناب ايطاليك إطالية ك كخرابني، فالأم إسهاب خراب، هندريج هندريجية كفيوزناك، أما إستك فيوز بتفاصيل وبدريجية سيرة تركي، أطما بينا يعني أطما فيه يعني أطاله، أما إسهاب يعني لز فيوز يا ترقية سيرة تركي، أما الله بعيدا عن الإسهاب والتطوير، تطويل وإسهاب ليرم مراديفي. والإملال بكثرة النقول حد جربون من أجر لسرق سير شندين نخل بني بون أجر مسألة جهانية عليه وقال ابن تيمية وقال الشافعي وقال مالك وقال الباني وقال ابن باس يعني في ها المشكلة أم كثرة النقول ما لزول سك يأزول سك عليك بكثرة النقل عليك شرح كذا زود رجالا ما والنقلات زرناكم كم بو حتى يلائم مدارك الناشئين يعني عقول الناشئين بو مناسب بعقل الطلبي مبتدئ يعني أجر الطلبي مبتدئ ببيت شرح فيه مطول ومفصل في الخير عن دجال يك شيء نزاين لهين لنحو البن بوك تحسنيه شنو باصدفه تحسنيه شيء يجي نزاين دا امثله هي او سالك لي غير چت شنجا خنت نزاين شي غلط ليس يكم دا شي فني فقط ما فقط ما تنفخ اخواني بوكو شلون دا يكشيري الفبايه بي اها ما تنفخ لا قيس بوريك خنا دا مبادئ أو التعريفات أن أنا تأبوا بكانوا كانوا أسماء كان في البيت دعاء تواو إتقان تد شو بكتب في السنة تواو شو بكتب يكتب أبو شيع حتى يداء يلائم مدارك الناسين ويعطيهم زبده الموضوع في سهولة ويسر بوائه خلاصة كرتوبختي موضوع كان بأحسني بدسته استوى بده اگر مطول وين هنا ريش فقد استخرت الله تبارك وتعالى الله استخارم كدو دور قعدني استخاره دياره او استخاره دي استخاره اصلاحي دسم كدو بم بمكاره حتى انزور شد هي مجهور مكله تاليف ولا تدريس ولا اوشنا رغم كثره الشواغل وزحمة الصوارف يعني شندين صارفها يعني يولي أو كنامت يعني من شبكنا ناس بقول لهم أنا شو من سرقة صارف او من مشغول كان دست بجيران بشتريته و زور عليك السلام سائلا الله عز وجل أن ينفع به كل من قرأه دعاكم نفيت على حلف السيخين دي وسودي في رجانه وأن يجعله خالصا لوجهه إنه قريب مجيب دعا تسر شرح الشيخ ستابن تيميا بسم الله الرحمن الرحيم الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيد. دوقت ساعه أمدد بس بسم الله ما بسم الله او اختلف العلماء في البسمله بسم تعملي انكد ولا بس بسم الله الرحمن الرحيم خطبيه ومقدمه كثيره أو جرب هذا انا جربت خدي بسم الله الرحمن الرحيم آياتي آياتي اختلف العلماء في البسمة هل هي آية من كل سورة افتتحت بها آية بسم الله بسم الله آياتك لها همو سورته و لو بسم الله يشعر دسك بسورتك يعني هي كم آياتك تكبرين آية من كل سورة هو سيقول ببي خيطنا وراس بخيطك آية من كل سورة ولا بداية بداياتك كتدي بها، أما رأيكم؟ أو هي آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السوري؟ عاتك يسال بخويه، بلك بسم الله قرآن، توا، نعم، هي او هي آية مستقلة هم ويا جهات هل أو آيات ليونسلاواتها هل أو آيات ليونسلاواتها هل أو آيات آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السور آتي كسر بخوي آية فصل بو جاكذنوي سورة كان ليكتذ عن وبو تبرك بو دعوا كنتوا قايل بسم الله يعني دعوي بركاته واعانه لخوات اعاقه الكم يا المتيد بدهن صوره الخدين وللتبرك بالابتداء بها فكنت خمنتوا بركات خويت تعالى بيرك اعانه ذكر ام ذكر هنا على شيء والمختار يعني والراجح القول الثاني يعني لهمو قرانا لهمو قران بسم الله طبعاً السوريين نمل نبت أو نمل شيء كتير أحجام كتير يا بلى لهم حتى فاتح عيشة أم واعرة وترجيح لها مو قرآن بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله الرحمن الرحيم الله قولي راجح عوي يا أم الله قولي راجح عويك آياتك السرب خويه دان راو وبوج أكيد نوي سوت كان ليك ترو وبوب واتفقوا على انها يعني واتفق العلماء شو كده يجي اختلف العلماء واتفقوا بميدي واكراجعوا العلماء واتفقوا على انها جزء ايه من سوره النمل اتفقنا ايه لسروي كام بسم الله الرحمن الرحيم يعني بشيك لاياتج لسوره لسور النمل شو كده هيك حطوا بشكل آياتك آياتك النجشتية آياتك زيادة وعلى تركها واتفقوا على تركها في أول سورة براءة علماء اتفاق لنهاية سورة أويكا سورة توبة بسم الله ينين لأنها جعلت هي والأنفال كسورة واحدة بوشى لوحدة مو... لوحدة موضوعهما لبرو سلام ورحمة الله لبرو هدو موضوعي أنفال التوبة ليكتش نستطيع باباق ساعة بويا بسم الله لبينيانا نعتوا. لأنها جعلت هي والأنفال كسورة واحد طبعا يسدو قولي باسكت قولي يكم او يكا آية من كل سورة قولي دوم أية مستقل علماء سيتلاقون منا شن كثير رحمت خالد بيلك تبي مذكري أصول الفقه خالد ومن أحسن ما قيل في ذلك الجمع بين الأقوال شن هي العلماء خالد آياتك لها مصورة هي آياتك مستقل هي علماء سيتلاقون علماء جمع بين أم قولنا بكرد أويا كبرين لان البسمله في بعض القراءات بسم الله الرحمن الرحيم لا هندي قراءه برنامج قراءيه ابن كثير القارئ كقراءه ابن كثير ايه في القران وفي بعض القراءات وفي بعض القران ليست ايه يعني لا هنديك لقراء لا هنديك لقراء بسم الله الرحمن الرحيم شيئا ايتك للقران ولا هنديك تد ايه ثانيه ايه ثانيه اه مش جمعك مش جمعك كشنقيطي باربياتي كبكره بلى ام اويكى من لسريعشن لغير فاتحه لغير فاتحه هم بسم الله الرحمن الرحيم ايتك سبخويا أما لفاتحة آياتك لفاتحة بدليل شيء بدليل رسم مصحف لرسم مصحف صحابك رسم مصحفيا كده بسم الله يعني سري فاتحة ببسم الله كواحد آيات يا اما بسم الله كواحد عموما الشيخ ابن عثيمين الله يعني آياتك لنا وفاتحهاش هي بدؤا الحسابك ليه بسم الله اجي رايدني حضرتك ما قول بزعم بلان لسوره فاتحه يا بسم الله اياتها لغي سوره فاتحه اللي باقي كانت لا بسمنا ايتك سير بخويه بو فصل بو فصل لو شي كسم الله اي باشا اجر بسم الله ايتك الفاتحه بو لكاكك امام نفس اخواني دنگي تابع زنا کا تو اگر لفاتح بوایا به دندو زکدا او نوع او او او نقدايا او اراده علماء بس کلو بوانو تو جنا بلغه السر او کلفاتح النيه میخو یم نشو لازم میه بو لازم میه سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم يعني كان يقرأ دوا معنى إيوانية آياتنا خندتي آيات هاي وهندي سورة هاي بتفاصيل بدرجة آيات يعني, يعني نخندني صلى الله عليه وسلم شو مسألة بس ملش. أجر إمام إخواني اجتهادا. بس بس طويل عريض عالجها. يعني حل بين الصحابة وها تأذى. ولا علماء. ننجح كان لا نجح جهدي كانه هاد بس كده مرجني او كذا مبتديء يعني هو عجبت أجر إيش دينجي بس كده أو شيء وني هات سند راجح فاتحة باقي كان آيتك يسرب أخويا والله أعلم والباء في باسمه للاستعانة أو باءه كاتير بسم الله الرحمن الرحيم استعانه يعني داوي يعانوك ومشيلا الله أكبر سبحانه وتعالى وهي متعلقة بمحذوف متعلقة يعني من حيث المعنى اي ناخذ الجار والمجرور الجار والمجرور متعلقان بمحذوف قدره بعضهم فعلا وقدره بعضهم اسما يعني ترى بسم الله اكتب بسم الله اكتب يا تشي براي بسم الله كتابتي بسم الله ابدا يا بني بسم الله ابتدائي شتقديرك او جار مجرور متعلقا بفعلك و تمتعلق بن باسمك قدره بعضهم فعلا وقدره بعضهم اسما والقولان متقاربان اي في هم وها متشدد بك وبكل ورد في القران جار مجرور او جار مجرور كمتعلق كم بفعله باسمه هذا هو القرآن هاتو. يعني لازور بكتابة كان الشر لسر أماهاته كبسم الله الرحمن الرحيم جار مجركا متعلقا بالفعل ويان بإسمه رأس تقوعة مع علمه كي يسبيخ عن ريو جسيك شاكا ومعنى كان تقدير بكذا شاكا بالله في الناس إنسان سهبت بهالكام التقدير ومعنى وبكل ورد في القرآن قال تعالى اقرأ باسم ربك اقرا باسم ربك سب باسم ربك جار ومجرور متعلق متعلقا باقراء يعني بسم الله مجريه يعني بسم الله سيكه جار ومجرور مجراشيه اسم عموما هذيك للقران هاتوا بلان كاميا لكاميا اراجع تدوا به في عندك اعتبارات ويحسن جعل المقدر متاخرا يعني بسم الله اكتب بسم الله اخطب بسم الله احاضر بسم الله ادرس بسم الله حرشته اكل يعني يعني متعلقا لدواي بسم الله ويحسن جعل المقدر متاخرا بو لأن الاسم حق بالتقديم لبلوي اسم الله سبحانه وتعالى شايستيشيا شايستي ويا كبيش بخريت ولأن التقديم الجار والمجرور يفيد اختصاص الاسم الكريم بكونه متبركا به ولبلوي اشتاني كام جار مجرور أو أجنًا كاتي كجار مجرور متعلق بن متأ متعلق بن باء متعلقش محدود فوا لأصلش شو نكان لدعاء كشونا تفيش قدم ما حقه التأخير شت كخوين حق التأخير لنا يا خ خوانتي بيش لشيء لإفادة الاقتصاد سببنا منا له ملك السماوات وإليه ترجعون ترجعون اليه له ملك السماوات يعني ملك السماوات لله ملك السماوات ممتدأ لله جار و مجرور متعلقان بخبر يعني حاصل لله كائن لله ثابت لله عموما بلان خصت في الشواء يعني هاهي الله حصر هذا ما يشتك؟ حقه التاخير قدم للحصر المهم ليه شوية أكتبوا يا أخطبو بسم الله، مدرسو بسم الله. بلى كاتي بسم الله يكتب يعني لا أكتب إلا ببسم الله. كابو بيا يفيد اختصاص الاسم الكريم بكونه متبرّكًا به. أنتوا أجر كلمي بكتاب بيش نايوخ وايش شو هر شتى تقصود بيجي حتى اللي كلمي شا شنخ. و تو اكتب بسم الله شته کی خصت پیش نیای خوا؟ شته کی نخوا؟ سنه میاد بته خواهی کسی کیتر؟ ولی کلمهایی که تو جدی اكتب ناوج مخا ولی بسم الله اكتب حتى کلمه کشدو آخا ما بستی اوه ولی آن الجار المجرور یافته اختصاص الاسم الكريم بكونه کونه به ذات الاسم اسم, اسم شيء هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا او تمييزا اسم اما تعريفاتي لفظك دان بو معنى معناك تعيينا يعني في نفسه يعني اجد ام نبت ناوي نبت سألتك في الباريب وقال بزاني باس اوشتهاك نعم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم نك عرضها أكثر نوعية علم الأسماء أسم... ثم عرضهم عرض الأسماء أبوها بيوتاجي كلها فلان افرم شي اراضه هي المسميات اشتكانتي اوناويتشه ايش هي ايضا المسميات هل هناك اسماء كانه زني نعم كابو اسم شيا اسم موضوع يكدام بداو بدلاله سر مسمى في نفسه او تعيينا لمعنى تعيينا له او تمييزا يعني عن غيره خوي بناسي ساكن الله يحسن الشبسي تفاحات نفسيتك هذا التفاحات نزاني ما بس تشيح هل تجارنا ودانا او بوي خديشتكا بناسي يان نا وكاب بووي اولا ابتل كاته يعني بو خدي خوي يان بو تفريخ عن غيره بو يتمييز عن غيره وهذا الشيء اسم هر لا فضي دام للأبو معناه تعيينا أو تمييزاً أو أخذت له اسم واختلف في أصل اشتقاقه في الثلاثة آية اسم لكي ورقيله كلمه اسم لكي ورقيله فقيل إنه من السمة السمة مصدره التي تقول فعله وسمى يسمو سمة وقعد يعد عدة لوزن وسمى يسمو سمة السمة بمعنى العلامة العلامة وتخفيف وقيل من السموم، وقيل من السموم لا وتلاوي لا السمو والقدار السمو مصدر سمى يسمو سموًا، سما يسمو سموًا، وهو المختار، الراجح. طبعا يك خلافي خلاف مدرسي بصرع ومدرسي كوفة لنحو لسر أم هنا لسر أم كلمة اسم اسم بوتي خلاف لسر اسم. شنك هندق الفاضي يوكو ابنه. بنت اسمه ايمن كما الفاض هي لا ولا لا صرف ولا انا ابي بزنين اشتقاق خيد شو هذا لو شيء اسم لا يعني ايش انا وايا كسي, قلتي... كسي سياسي كسي اقتصادي بيني بلا من خویش شته ام نه خویش شته اقتصادی کسی که خوان اقتصادیم نه بله باید ضروریم بزنیم بله من دوی زنیم من احتمالی آمیش او آمیش او احتمالی هدیه ایش نه ایدر پیش دوی را پیش بتوان سومن باید کوفی کند الان اسم مشتق من الوسم وسم یا اسم ما بس ين_chiّه بلان بلن بصري كان وذهب البصريون إلى أنه مشتق من السموم. للسمورِ جداً وهو العلو هذا شيء كان بخير بلجيان هيا. هي. كان دين بلجتيerno. كوفيكان ألاَن شيء وأما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا أنه مشتق من الوسم. الله يوتمان الوسم الجدا في اللغة ما بس إيش ما نوسم علامية بو لأن الاسم في اللغة هو العلامة اسم علامه ماشي علامه ليس على المسمى اسم علامه المسمى استا اجا اجا تنولين كام تنى كام تنى بلين يوسف علامه ليس اويانا علامه وليد اسم لشيء هو وسميا اسم مسمى في كلمة بغيان على مية في أناسة بصي كان أردت احتج بأن قالوا إنما قلنا أنه مشتق من السمو قال الله السمو هو غيراوة السمو في اللغة هو العلو باشا يقال سمى يسمو سمو إذا على وفيه ويعني ومنه سميت السماء سماء star stars If السماء star call around the world it once So this is to bold All that there is is that what will happen to you is that everyone there is everything there is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 على يا علماء نحو يا علماء عرب عربيات مجلس ومؤتمر كندانا وروج لروجان قبل آلاف السنين وتيما جعلنا أو صنعنا أو وضعنا الاسم من السمو وليس منا من الوسط. تأديخي مشتوها يا الشيخ ابن عثيمين جانا فلنا الله وكلاهما صحيح. توا أفرته وتعتاق حكي بره ترى معناه كتوابع في إزنا كابو اسم اسم نم نم اسم اللهانية اسم بكلمة في اصل اشتقاقه فقيل إنه من السمتي بمعنى العلامه وقيل من السماء والمختار وهمزته همزة وصل همزي اسم شلون رسمك نابی خاطر آب کتو هم زیب خیت جیدی، یا هم زیب خیت سری، یا هم زیب خاطره، هم زیب وصل آره. چون که اگر شیکت خسته شیوا، عند درج نمینه. وسم الله بونم. وسم، وسمو که. و کوچون استع اگر بله بسم کالله مچون نمید، باء اک، الف اک، انجاسین، انجمین، بیخونه. بسمي الف غنيه لخطه لاملاء نسره قلم نيشه او بسم الله الرحمن الرحيم بونيا ستخفف لكثرة الاستعمال بس انا بسم الله هل اسم يجير له هل شو نيشتري هاد لاملاء الف غيب لبسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم املاءا تشينيا خير وبرشه ما فضل الله عليكم وصلى الله على محمد و صلى